بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده هاوار اهنا لبو هركس هيك كبشوين كمو كريداد قريتو لعيب عاري خلشي ددويت او كسي مال و ساماني زوري كو کردو هر خريجي جماردنية تيو دلي پي خوشا رزيلا و بخشندنية يحسب أن ما له اخلده. و هذا زانت براستي كمال و سامانة كيدبتة هوي تمن درجي و نمري بوي نخير سوين بخدا بسوتشيو الرسواي فرددرتناو حتماوى وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده جاتو تزاني حطمتيا بريتيا الاجر دا جرساو بليس داري خدا التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده او آگری روده کاتن ناآذارگی دلو درون کان کمال بندی کفر خدا ناسیو رازیلیه. به جمآن او آگر دوزخ الله شویند دایا کسر جی راو در گداخر را ول سریان رجی قطار بونی نیا. خدا ناسان لوى ل ناآذن ستونی چی آگری نیدریز دان هدجو زال چان بوناکرد.